الحسن لغيره يعني ده حديث ضعيف في الكلام عن الجنة وفقه حديث آخر ضعيف في كده وفقه حديث ثالث فاجتمعت الحديث الضعيفة على معنى معين قوي هذا المعنى بذلك هذا الضعيف الذي ينطهد للاحتداد الضعيف الذي ينهب للاحتداد لأنه فيه ما يقوي هذا أما ضعيف لا ينهب للاحتداد فإنه كأننا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول عنه ما لم يقل سروا الله وسلم عليه طب العلماء الا هذا الشيء بنوه على إيه؟ بنوه بنوه هذا الشيء على انه قلت قد يكون الحديث الاسناد بتاعه صحيحا ومع ذلك بالتحري يتبين إن هذا الاسناد فيه عله عرفها البعض ولم يعرفها البعض هؤلاء حكموا بالصحة وهؤلاء لم يحكموا بها يبقى الحديث صحيح النذزم قطعا إن هذا صحيح أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا كان من أحاديث الأحاد يقولنا ما نقدر شاء النذزم قد نذم في يوم من الأيام شيء علا في ذلك فترين هذا معقوف مش مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل قاله من بعده لكن الغالب إنه على هذا الشيء هنا بالصحيح والضعيف قصده في ظاهر للقطع والمعتمد انساك عن حكم على سند بأنه أصح مطلقا إذا هنا الصحيح والضعيف قصدوا في الظاهر فذا قلنا هذا صحيح في الظاهر يمكن بعض العلماء المتان في الحديث يقول له لا دي في عله قادحه هذا اللي انت صححته ان قادعه في, في هذا. طيب الضعيف بنفس الشيء نفس الشيء بنحكم على الضعيف في الظاهر في الظاهر هذا ما لم يكن فيه كذاب ما لم يكن اسمه واهي بمرة واهي جدا إذا نحكم عليه في الظاهر أنه حديث ضعيف ولكن يمكن يدي معنا نفسه في حديث آخر حديث صحيح فنحكم على الحديث نفسه بأنه صحيح إذا بالصحيح والضعيف أقصد في ظاهر لا القطع القطع معنا العلم القطعي اليقين إذا نحكم بالظاهر فيه أن هذا صحيح الظاهر كذا لا القطع قال لك والمعتمد امساكنا عن حكمنا على سنة بأنه أصح مطلقا ممكن أقول هذا أصح الأسديد الحديث فقط أو هذا الإسناد ده أصح الأحديث فقال لك لا ده في أسند كثيرة إنه زي ما زكتناها قبل ذلك والمعتمد امساكنا عن حكمنا على سنة بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافعه عن ابن عمر رضي الله عنه، فقيل مالك عن نافع مولاه له ومولا عبد عن مولاه عبد الله بن عمر إلى سالم عن أو زهري عن سالم عن ابن عمر الأسانيات التي ذكرناها قبل ذلك. إذا هنا لا نقطع بأن اسماد مالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصحح مطلقا ولكن نقول هو من أصحى الأساني من سلاسل الذهب. طيب. يقول ويجوز روايتها في المواعد والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك هنا فتح هذا الباب فتح باب الخرافات الكثيرة عند القصاص أنه يقف في المسجل ويحكي ويقول ويقول لك مش مهم ويمكن بعض الشيوخ يقول لك أنه ما فيش مانع أن يبعد عن المجذوب ودب براحته يقول براح بس عنه لا لا هذا كلام خطأ هذا خطا ففتح الباب هذا انه يبقى في قواعد محطوطه ان امتى الحديث الضعيف طالما ان الضعف بتاع هذا الحديث ليس شديده وله ما يجبره في هذا الشيء رويناه ليس في هذا الشيء لا نرمي الحديث الضعيف أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وممن روي عنه التسارف في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد ابن حنبل يعني الإمام أحمد كان يرى أن العمل بالحديث الضعيف أهوى من أنه يقول إن عندي نفسه كان يرى الحديث ضعيف ضغيره حيوصل للصحابة حيوصل للتابعين يبعى على ذلك هم أفتوا بهذا الشيء نعمل بمقتضى ما جاء عن الصحابة حتى لو الروي أهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفس نحن حكم عليه أنه لا مش مرفوع وهو يكون ضعيفا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقل هذا أولا لأن أنا أعمل به من أن أجتهد من عندي نفسي من عندي نفسي ينبغي التنقو إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل قال يعني عايز يقول إن في رواية الحديث الضعيفة عند من يجوزها لا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن تقول رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك لألا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعفه. روية عن النبي صلى الله عليه وسلم هتلاحظ ان كتير ناس لا يفهم روية ولا رواه ما يفهمش الفرق بين الاثنين يبقى انا هلخبط الناس اكتر وليه وجع القلب ده لا لا داعي طالما انه حديث ضعيف ندبه هذا حديث ضعيف إذا قلت وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكرت كررت وحكم عليه العلماء بأنه ضعيف. يعني إذا كان له شواهد معناه له شواهد بمعناه من حديث كذا وفي هذا صح النبي صلى الله عليه وسلم. وكتفي الحديث الصحيح عن صحيح عن الحديث الضعيف. يعني أحيانا بعض الأحاديث يكون بعض أهل العلم في نفس الإنسان الذي يذكر حس أوسط من بعض يعني فرضنا إنه أنت تذكر الحديث وصححه الحافظ صححه الإمام النووي، صححه الإمام فلان ضعفه الشيخ الألباني ضعفه الشيخ فلان هنا قد يكون في نفس الإنسان تصحيح فلان أقوى عندي من تضعيف فلان إبع على ذلك لك عذرك عند الله عز وجل أن تأخذ بقول من صححه هذا الحديث صححه الحافظ صححه النووي. مش حاجة ألزمك لا ضعفه الألباني يبقى لازم خلاص انتهت الحيل لا ما فصلش الخلاف الألباني بين العلماء ولكن كلامه كلام عظيم وكلام جيد ورجل أدقنا فيه الحديث لكن مهما كان لم يرفع الخلاف في الأحاديث لم يرفع زي ما نتكلم في الفقه في مسائل الفقه المسألة قال الشبيعي كذا وقال قال أحمد كذا ومننا إلى قول الشبيعي أو إلى قول أحمد إنما الخلاف مهروبه حيث غرّد تقوم أوسا هيفضل وضع الخلاف ما رفعناش الخلاف باختيارنا لشيء اللي بعدنا نختاره شيء عن آخر خلاف ما ذكره وذكره طلبة العلم وأهل العلم في الشيء يبقى على ذلك ما نبقاش جمديه إنه الفلان هذا قال الحديث حديث صحيح مع إنه الشيخ الألباني ضعفه صحيح ضعفه بالصحة فلان وفلان صح هو آخر تصيحه لأنه أوثق عنده من غيرهم يبقى الأمر مفهوش التضيير اللي يمكن بعض طلبة العلم في البداية بيضيق به الأمر ويحس أنه أنه طرح حكم فلان يبقى انتهى الأمر بذلك لا لم ينتهي وسيظل الخلاف إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى حكم العمل به يعمل به ولا لا يعمل يقول يستحب به العمل به في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة يعني الحافظ بن حجر ذكر هذه الشروط أن يكون الضعف غير شديد أن يكون الضعف يعني حديث ضعيف ضعف غير شديد طيب الشرط الثاني أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به كأن العمل بهذا الأصل كأن العمل وهذا الحديث الضعيف قوى شيئا منه يبقى ما زلنا على القاعدة ان العمل هو بالحديث الصحيح او بالحديث الحسن والحديث الضعيف ما هو الا شيء بيقوي الاصل الى مرون يبط عند الحديث الصحيح اقول او اذكر هذا الحديث الصحيح او الحديث الحسن تالت حاجة اللي لا يعتقد عند العمل به ثبوت بل يعتقد لاحتياط بل يعتقد لاحتياط هنا في بعض الأحاديث أو الأدعية قد يقولها الإنسان ولا لا يمنع أحد من أن يدعو الدعاء طالما إنه تقرب إلى الله عز وجل وليس فيه شيء محظور شرعا سواء هذا الدعاء منسوب ما كان منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا أو لم يكن منسوب زي ما نقول في الخروج من الخلاء في الخروج ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إيه في الخروج من الخلاء كان يقول غفرا هذا صح عنه وده في حديث ضعيف أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وتصدق، الذي أذهب عني الأذى وعافين، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافين. طيب أنا والله خرجت من من الخلاء وأنا يعني أستشعر بنعمة ربنا في إنه أنعم علينا لذلك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافين. تقول لي لا حديث ضعيف، أنا حديث أصلا. ما تدكش محدث، ما أقولش حديث إذا هنا حين يقول إنسان هذا حديث إذا لك أن تقول له هذا ضعيف هذا ضعيف إنما ما قالش أصلاً ودعاه به إذا هنا يجوز إني أقول هذا الدعاء وناخارد من خلاء يعني الله ما لم أنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن أمت يكون وجه الاعتراض حين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا الحديث حديث ضعفه فلان وفلان إذا لا ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع أشهر المصنفات التي هي مظنة الضعيف أشهر المصنفات والكتب اللي بيانت الضعفاء زي كتاب ضعفاء بتاع ابن حبان وكتاب ميزان الاعتدال للزاهبة يذكرون أمثلة فيها الأحاديث الضعيفة بسبب رواية الضعفاء لها الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة زي كتب المرسيك المراس المرسل درجة من درجات الضعيف كتب العيلة كتب المدرج وغيرها مثلها أو مثل كتاب المراسيل لأبي داود وكتاب العلل للإمام الدارع طيب أرجو تكون فهمت الحديث الضعيف ونكمل المرجعين شاء الله ونأخذ جزء آخر من أصول الفقه.